هو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباقي فليس دونه شيء من عاشت عليه رزقه ومن آتت إليه مرجعه ومنخلقه سبحانه سبحانه هو العليم غافل الذنب وقادر التوب شديد العقاب شديد العقاب للقول لا اله الا هو اليه المصير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبذل الرساله ونصح للأمة فلاش فكشف الله به الامه وتركها على محجه البيضاء لن يهاك لا يزيغ عنها الا هاله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 واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوتوا الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وفث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الاولى شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلال الذي أرسلنا لأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى تلزلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أن وقال أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشكاة ليعو أحبالهم فمن يعمل مفقال دروة خيرا يرح ومن يعمل مفقال دروة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 من سور تنزلنا فيه من القرآن وقفات يسجيع وتأمولات الإيمانية نسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول ويستمعون أحسنه سورة آياتها قليله تصورنا مشهدا بين يدي القيامة حين ترحل هذه الدنيا وتنقضي وتلتقي ويرى الناس قدوم الاخره حين يهدا الله جل وعلا بزوال هذه الدنيا ما فيها وما عليها تسول الملشآت والعفارات والمصانع والشريهات وتتبدل الارض غير الأرض التي عرفها إلى سلسلة الارض سلساء من حكمة الله أننا نعرف السلساء وأن الله جعل في الدنيا ما يذكرنا بالاخره نعلم او رأينا او سمعنا السلسال يقع في مكان معين لثوان معدوده يشعر به على بعد مئات الكيلو مترات لا يستمر الا لثوان ويخلف خلفه السماو والخسائر في الخلائق والمنشات لكن سلسال الاخره يحتجب الى سلسله الارض كل الارض ليس مكانا معينا في دوله او في بحر يشعر به من كان قريبا او حتى كان بعيدا الا ما الى سلسلة الارض السلسال الاكبر الاعظم سلسال القيامة الى سلسلة الارض سلسالها سلسال التلسل تذهب معه عقول البشر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن سلسلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل رضعة عما أرضعت وتضع كل ذاك حمل حملها وترى الثلاث سكارا وما هم سكارا ما يطعطوا شيئا غيب وعيهم وإدراكهم لكن لما يرونه أذهب عقولهم وترى الناس سكارا وما هم سكارا ولكن لعذاب الله الشديد إذا سلسلت الأرض سلسانها وأخرجت الأرض نسقالها أخرج الله كل الخلائق إلى القدور بعثهم بعد أن أباتهم خرجوا حفاة من غرات الغرلا يهرعون إلى أرض الحساب إلى أرض المحشر يا رسول الله عائشه رضي الله عنها تسال الرجال والنساء حباه عراه ان ينظر بعضهم الى بعض قال يا ابنك الصديق الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض انه لا يدري ما بجواره رجل كان او امراه كل شعله نصيره ونهاله يوم يفعه من الأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مليء من منهم يومئذ شكل يغنيه وعفرجت الأرض طالبا فلوتها يأزن الله بخروجها من غدر الشركات النظيفة ولا بحث ولا أذن يخرج من قطون الأرض كنون عند مسلم في صحيحه قال نبي صلى الله عليه وسلم تُبيض الأرض وأبناد أكبالها من الذهب والفضي مثل الإسرار. فينر الْقَارِئُ فَيَرَى وَيَقُولُ في مِثْلِ هَذَا أَفَضَلُ وَيَمُرُ الْقَاصِعُ فَيَرَى وَيَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا قال كانثاري اسطوان جمع اسطوانه وهي الاعمده الضخمه الكبيره يخرج الذهب والفضه كتلا بالاطلال لا بالجرامات ولا بالكيروات انما كتل الضخمه قال كانثاري اسطوان فيمر القاتل ويقول في مثل هذا قتل ويمر قاطع الرحم الذي اكل حقا اقواته او اقرباته في النيوات او غيره ويقول في مثل هذا قطعت رحمي ويمر الثالث فينظر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 منها شيئا. الان ما عادت لها قيمة انشغلوا بمصالهم. واخرجت الارض اثمالها. واذا الارض مدت. والقت ما فيها وتقلت. وازلت في غضبها اتنعت. ما كتمت شيئا. اخرجت كل ما فيها. واخرجت الارض قالها وقال الإنسان ما لها؟ من الذي حدف اليوم القيامة يا عبد الله يوم تبذل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار وقال الإنسان ما لها يوم إذن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 فالجمالات يومها قرضت اليد قرضت والرجل تكفرض والجنود تشهد وقالوا لجنودكم لم شهدتم علي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء تنطق الارض وتحدث باقبالها ان فلان كان يمشي كل يوم من المسجد خمس مرات وان فلان استغفر في ظلمات الليل صدقه وان فلان كان يمشي إلى الفاحشه وإلا فلان كان يمشي ليصلح بين الناس وان فلانا كان يمشي للابسان وكم من يكشف عنه ذكر الله نسال الله ان يخسرنا في الدنيا والاخره وان يجعل تحت السجن ما يرضيك يومئذ تحدث اقدارها بان ربك أوحى لها امرها فأطاعت وأنعنى بأين ربك أوحى لها يومئذ يصطر الناس أشتاثا فرقا وجماعات أقران الكافر مع الكافر والمنافق مع المنافق والكاذب مع اهل الكذب وصادق الوعد مع الصادقين في راحل كل قول مع من يشبقه يومئذ يصقوا الناس اجتاثا ليروا اعمالهم يرى كل مئر نز نسخه طبق الاصل من عمله يراها بالصوت والصوره يراها قال الله الا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون نسخه طبق الاصل لا يستطيع ان ينكارهم ليروا اعمالهم ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك فحدا ليروا اعمالهم من عمل خيرا بالحسر يراح ومن عمل خير ذلك يراح ليروا اعمالهم فمن يعمل بطال دروة خيرا يراح ومن يعمل شولا يا رب الله ان يجعلنا من اهل الغني وان يحشرنا في زمره اهل الغني وان يتجاوز عن تقصيرنا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دعوه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بماله الى يوم الدين اما بعد يقول ربي واحق القول قول ربي إذا تنزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنعزان ما لها يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ إذ الناس أشتاكا ليعبوا اعمى فمن يعمل مثقال دروة خيرا يرعى ومن يعمل مثقال دروة شرا يرعى المثقال وزن والذروه ما دقه جدا حتى قال بعضهم ان الدروة هي أنواع انواع النمل واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه كهيئه الذر يطعهم الناس باقدامهم نسال الله ان يجنبنا فمن ان هو اصغر انواع لمل الاحمر وقال بعضهم الزرة هي الغبار الذي يرى في شعاع دخل الى غرفة مظلمة هذا الهباء الغبار المتطاير قالوا هذا هو الزر هذه هي الزرة ومنهم من قال ان الذو ثلاثا من عين المجرد فمن يعمل مثقال ان عملت خيرا ضروره خير يرى وان كانت كلمه وان كانت خطوه وان كانت تسبيحه وان كانت امر على رقبه زيد وان كان صدق دراهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم ادفوا النار ولو بشط تمره نصف امره قد ينكي الإنسان من النار بل عانشة رضي الله عنها جمع مسكين فلم تجد عردها إلا حبة وعلم فأعطته إياها فلما تعجب من ذلك؟ قالت تنفيها من أتى قل لا فخر من المعروف شيئا ولو أن ترى قاتب وجهه قل المعروف الخير مهما دق ومهما قل تراه بمنزل تفوق به بل ينفيه الله ويبارك فيه. فهي يعمل من خال دروةٍ خيراً يوح قال اهل العلم هنا اتفاة كان الكلام عن القيامة والزلزال والحشوة صور مشاهد القيامة الآن اتفاة في ايات في الدنيا يمن تسكنون الان دار العمل اعلموا انكم غدا في القيامه توسل اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فاعملوا واكسروا وتسولوا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اندبوا وقللوا وتوبوا واستغفروا بقال دروة من كبر تحرم صاحبها على الله لا يدخل كلمة من كان في قلبه بقال دروة من كبر إلا العبد لا تكلم من كلمة ما يلقي لها بال من سقط الله تذهب به أفعد مما يظل كتولى السلامة والعف والعافية فلما المسلم الذي يعمل بالطاعات فيحيا في الدنيا حياة طيبه ويرى الخير وجفاء الطاعة في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين له حياه طيبه ولنجزيانهم يعني يوم القيامه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذا المؤمن اما الكافر فانه لا يرى انك على كفره لا يرى في الاخره خيرا ان عمل في الدنيا خيرا يوفاه في صحته في ماله في اهله في دنياه حتى اذا مات على كفره لم يبق له عند الله شيء نسال الله لوزك نادر لا يتأنى هذه زمرة تحمل من الذباب الى المصير والى الملال فاستعدوا وابقوا وتجولوا للآخرة فغدا يجمع الناس بين يدي الله للسؤال ويسال كل امر عن نفسه لا شان لك بغيرك احرص على ما ينفعك ان لم تنفذ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا كسر واسره وزر اخرى وان ليس الا ما سعى لا شان لك بعمل فلان لا شان لك بسن فلان انبل الخير عملا واجعله إليه ثم يوم القيامه لا تجر وشرة وزره اخرى وان سيتب ما سعى الا ما سعى وان سعاياته سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المنتهى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَةَةَ الحياة مش مستمرة إلى مال نهاية بين طرفة عين وانتباهتها يقدس كلام انقطع قطع عمل فعمل يوم توثن فيه الأعمال بمثقال ذره نسر الله ان يعيننا دائما وابدا على ذكره وشكره وحسن عبادته ان ربنا وجودك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انفجرت لقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين ولا ظالمين ولا مظلمين يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم اشف مرضانا المسلمين اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم اثر على عبادك ووسع عليهم في ارزاقهم وارزقهم الحلال الطيب له فيه. <تصفيق> وبنعت مليلهم وبين الحرام. كما بعد بين المشرح والمنظر يا رب كن شبابنا واذكر نساءنا وربنا لنا اولادنا اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقه من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شخصيا ولا محروما اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم واطهر الصلاه